تفعله يا خالد هل لست أننا في شهر رمضان لا ولكنني جائع ولا أقوى على الصيام. ثم إننا وحدانا في الفتر ولا أحد يرانا هنا خذ خذ هيا هيا كل كل ولا تتردد ماذا ماذا تريدني أن أفضل مثلك لا ترد لا تخشى شيئا، فإن أحدا لم يرانا طبعا لن أفضل أحدا هيا هيا لا تتردد إنهم سبيني هدأني إلا لي جاءهم حقا انتظر سأغلق باب الفرح حتى لا يرانا أحد هيا <تصفيق> هيا هي يا صديقي قبل أن يعود بقية الجبلاء إلى الفرح ما الذي تفعله يا أحمد؟ هل كنت تشرب؟ أنشيت أننا في شهر رمضان لا لقد لا لا لا لا كنت كنت لا تنسى أن الله يرانا ويراقبنا ويعلم كل ما نقوله ونفعله ماذا تخذين يا أمي الصيام حيء بين العبد وربه لا يعلمه إلا الله فأنت حينما تصلي يراك الناس ويعلمون انك تصلي وكذلك في الحج اما الصيام فان الله وحده هو الذي يعلمه ويطلع عليه وهو يجزي به صدقت يا امي وجزاك الله خيرا سادخل حجرتي لاخلل مذاكرتي حتى يحين المغرب لقد اخطات حينما سمعت كلام خالد انه ليس صديقا فالصديق لا يضر صديقه اللهم اغفر لي فاني تبت اليك مما فعلت ولن اعود الى ذلك ابدا احمد هيا يا احمد لقد حان موعد الافطار هل نمت لا يا امي لقد كنت افكر في كلامك انني أخطأت خطأ كبيرا يا امي لقد اغواني صديقي خالد وجعلني افطر اليوم الاحساس بالذنب شيء عظيم والله تعالى يقبل التوبه ويغفر الذنوب ولكن عليك الا تعود الى ذلك مره اخرى كما ينبغي ان تحذر رفاق السوء الذين يزينون لك الشر ويجرونك إلى المعصية أعدك يا أمي أن لا أفعل ذلك مرة ثانية بارك الله فيك يا أحمد